مثلك دليل يا وليه مطبّر بسم الله على ضولك بالتراب ومعصفّر علي علي علي مثلك دليل يا وليه مطنبّر مثلك دليل يا وليه مطنبّر مالله على صورك على الشراب الخفار علي علي, علي علي علي علي علي مثلك يا ولي الوطف جواح جواح مثلك دي يا ولي الوطف مالله على مولا <تصفيق> الله ابو اشهر النار وربال عالم عليه عليه عليه عليه الله بارك بك مدخلك ليلي لي يا ولاد قام مثلك دليلي يا ولئة مضمبر بسم الله على طولك على سراب محفر علي علي علي اوه بقونا علي علي علي مثلك دليلي هذا العدد شلون جواب هذا مال لا و لا ترى والله عليه عليه لا قال الله يا ولي الدين ما فرو يا تقنا من ما يتفوه ابي كروح يشلان في بقالي روح في الطريق جرو حيد بيكعرت من عابه تعاني ولا اشوف ضبالي ما جسمك بالذ الغالي من عمت عيني ولا أشوف مطرح جسمك ما ما تعني ولا اشارف غباري ما طوحت اسمك بين ما تنك احسب ان الله العالم بار حالي حالي حالي حالي حالي بسلك دليلي ислак делеле яуле адам ай ки حسبات بيك محسبة إلا بهاي شد أحزي بي بشدك أعيش بديني أنت أكبرت وياك كبرت رجواي تالي حالك رجواي للملح بمعي شل مايويت بالذارحة من ايدي شل مايويت من ايدي وصفة والف وصفة علي اتولي يدي ما اقدر الله يا عاش حقك ماجدار حالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي حالي حالي ايه دليلي بس دليلي يا رب اللهم بس دليلي يا رب اللهم سم الله الله توار حالك يا من اجن عينك بعد عيني غاب ما فين تري ضيفاق بين ورد تاكل شي يا بي ويا عتاف في ديملك لا طاولت في سيني شجاحسنيك في عمري وارد تذبل شي وتروح من ايدي حلا الزا ما لو ما قدر لهذا المصاب اتصبر علي علي علي علي علي علي مثلك دليلي مثلك دليلي او ديالي مثلك دليلي او ديالي صفا الله على طولك Allah, Allah.